يا يا بلا تبعيد علي عيوني مرسوم طيقة الداخلي تكوني موال قلبي سمعي الغالي الآه نغمي والشجل حوني يا ضياله لمعتي خاسي والليالي باوي شمعتي شوني تبدا توحي خليني ساعه قبرك تنوميني فجلك اللي وجودك فجر يتبدل بليلي انا بتنهاري ما ينوصك لي ما تنفع يد موعي ولو طهر سالي صبري على غيا موتي وهدام هي الهون ياتنا ترقصها strength and gin if kar ki Kalte Sum Allah chai mobidim alani نعشك يا علي مر بريوني وشفت قمر محمول نور حزين طابت دمعات نهر حساته آه قهر واسمع من قلبي وني هل حامل بويا حمل تابوت أحلام أمل شعل الناس ما ترحل نا الشفياء علمر عيوني وشبت جمر محمول نور حديد طابت دمعاتي نهر حشرات واه قهر واسماء من قلبي وني هل حال الضو يا حمل تبو تحلام وامال جعل ترحل خل الايتام المجروح تحصي الليجنود ده بتاعنا الكبير ده اطيام حنان السائل والمحروم خلل نارو زينت نعش في بلا علامات بارشوق جمون ننجنب جنب حديدي يا <تصفيق> زهر نعشيمو لكن طايت بجوب دم اسمي بكدا في يا ما عديت عمودي اللودا سجل حبي قاصد نخبر الرحمن الفنان العادل بعد سليم والملج حسن وحسين والملج حسن وحسين وش اسوي هذا اللي عن قلبي تذيب مين يقرب هالعي والخالذ فرحانا اسلام البش جديد وانا فرحان عليه والاب خلانا يا زمان بعدا لايام سوداب يلقى بالآلم ما ينلام يطفوق بانك والحزن والآلام ما دام عدك يا عاقيلة ما دام بس دوب صورك معروف ودوب عزمك موصوب بالميحن والبنوار عباس بعد الطفوق سوري عالي والجفوق تنقاطع لجفدوان يا زيانة بعيدة بالأيام مودعك يلضعك بالآلم ما ينلام مكبوب بانك والحزن والآلام ما دام عزك يا عاقيلة ما دام اصدق فضرك معروف طود عزمك موسوك الميحن والبلوان عتب <تصفيق> لوط ديك الحسن علي واصل صالح من داحي البابوس والله الفاصيل الحات الوسطيه يا نبوان ام سفر على هذا kaamil <laughs> il Ya Tama Tso Begabur Shain Haan Tsa Shafak, Ya Boog, Ya شغل طال وصلي هذا زمن طاير شكري على قدمن قابل يرجعني كل حاجه هتبقى وانا بالليل مذابر مثل متولى اذا خيم العاشر كل جميل يخليه شراب الانقاذ حنا الصبر لنا I doubt it.